اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونذل الملائكه تنزيلا الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عثرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني تخطت مع الرسول سبيلا ياويلت ليتني لم أ اِخْتَبُ لَنَا خَلِيلا لَقَد أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي تَتَّخِذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وقال الذين كفروا لولا ننزل عليه القرآن جملة واحدة كذالك لنثبت به فؤادك وردت لنا تضليل